من بسم الله الرحمن جزار وَ Waka waibاء رب والأرض وما بينهما الرحمات رب السماوات بين غم و الَّذِي الْمُتَّقِينَ حذا <تصفيق> كواهب أسرابا وكأسا دغاقا إن للمتقين مفاق in mm -hmm. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض ما بينهم الرأمان رب الزمان رب الزماوات والأرض وما بين رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات. السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا لا لور الرحمن وقال صوابا <تصفيق> رب السماوات والأرض Rp واتخذ إلى ربه مآل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 بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والشمس وضعاء <تصفيق> والغمر إذا تلاها <تصفيق> والنساء مهار إذا جلها والليل إذا يغشها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضعان بسم الله الرحمن الرحيم <تحك Dog> الشمس وضحاها <تصفيق> وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَ <تلها تصفيق> <تصفيق> موسیقی <laughs> رسول الله ناقة الله What's that? love ما وَدَعَنَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ I said فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ مَن يَرَب بِكَ كَمَا عَدّس فَأَمَّا Well um, um. Well, well Anna. ياه نفعت بالشرف النبي صلى الله عليه وسلم وألبيتي الكرام والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الله جميعا من مشارق الأرض إلى ما غريبها حل حلوا حلثواهم وكل ملك في السماء وكل وريث في الأرض وإلى من كانت هذه القراءة بسببهم اللهم ارحمنا ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه والحقن بهم في علينا رب العالمين نقول صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن